بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبفا وكنتم أزوانا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هو السابقون السابقون أولا يَقُوفُ عليهم ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون فيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرس هم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فما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 الاولا فلو لا تذكرون ما تحثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون محل محرومون أفرأيتم الكريم فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ويقسم بمواقف ابي هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا جزل من حبيب وتصليات جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم